يَا أَنْ يُعَدَّ ثِينَا أَمَلُهُ قُذُعَ e e inap ولَئِنَّا فَاضِعُونَ فَلَمْ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُنَّكَ نه وَإِنَّ la lạnh vọng khuya em tại قَالَ quá cùng صادكم طضل من الله لا يقول أنه الله قاسٍ في سبيل الله. موسیقی الذين يقولون ربنا إخوينا.